جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخرها وقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آية النساء وهي قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به هي في حق من مات على ذلك من مات على الشرك لا يغفر الله تبارك وتعالى له أما آية الزمر وهي قوله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق من تاب ولهذا ليس هناك تعارض بين الآيتين ولهذا قال الله عز وجل في آية الزمر قال لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا وهذا في حق الحي ليس الميت الميت ليس له مجال أن يتوب فإذا آية النساء ويقوله لا يغفر أن يشرك به هذه في حق من مات على ذلك وآية الزمر في حق التائبين فإن التائبين يتوب الله عليهم مهما كانت ذنوبهم حتى الشرك ولهذا فإن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا يشمل حتى الشرك لأن من تاب من الشرك تاب الله عليه ومر معنا دليل ذلك واضحا في قول الله سبحانه وتعالى في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب أي من تاب من الشرك ومن تاب من الزنا ومن تاب من القتل ومن تاب من أي ذنب تاب الله عليه. نعم. يقول ما حكم من صلى صلاة التراويح عشر ركعات ولم يوتر مع الإمام ترك الوتر إلى آخر الليل على كل حال صلاه التراويح هي من رغائب من رغائب شهر الصيام وشهر الخير والبركة. والذي ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح فاوتروا بواحدة فالاولى به أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف وقد جاء أيضا في حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقه فإذا ركع وسجد تساقطت فإذا ركع وسجد تساقطت فهذه فرصة للركوع والسجود في أمر ماثور وسنة مباركة وهدي قويم عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدل عليه قوله صلاة الليل مثنا, مثنا فإذا خشيتم الصبح فاوتروا بواحدا، ومن صلى أربعا أو صلى ستا أو صلى ثمان أو أقل أو أكثر فهو على, خير فهو على خير لكن الاولى بالإنسان أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف ليفوز بما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يقول كيف التوفيق بين القول بالنعمة والتحدث بها؟ وبين ترك المفاخرة واتقاء الحسد هذا باب وهذا باب آخر التحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله وحمده والاعتراف بنعمته عليه وفضله سبحانه وتعالى مثنين بها أي على الله قائلين بها أي معترفين بأنها نعمة الله علينا متحدثين بذلك على وجه الاقرار والاعتراف والثناء على الله فهذا باب أما التفاخر على الناس والتعالي عليهم والتحدث بالنعمة على وجه الفخر والكبر والخيلاء فهذا باب آخر وهو من باب الآثام, من الاثام ويكون آثما بمثل هذا الحديث لأنه يقول ذلك متفاخرا وهذا يصحبه في الغالب أمور تنافي تمام الإيمان الواجب وتنافي ما ينبغي عليه الإنسان من كمال توحيده الواجب فمثل هؤلاء عندما يأتي حديثهم على هذا الوجه ينسون فضل الله عليهم فتراه يقول ورثته كابرا عن كابر أو هذا حزته بجداره، أو حصلت عليه بعرق جبيني أو يقول أنا أهل له ومستحق أو غير ذلك من العبارات التي تدخل تحت قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بنسبة النعمة إلى غيره تبارك وتعالى فالشاهد أن التحدث بالنعمة على وجه الثناء والحمد لله تبارك وتعالى باب والتحدث بها على وجه الفخر والتكبر والتعالي على عباد الله باب آخر والله أعلم